16. ميز بين الصوتين سين صاد سين صاد سلام صباح ساعة صورة غسالة مرصاد بساط مصر نفس قفص درس قميص